هدي علي علي هدي عدرا هدي علي يسيلون فقارك ليش مشطور سؤاله بيحارت كل لذهان طبع الجيش كله وخلص الجيش حيد رخه ايده وعدلانه صاح بصوت حيدر هاتي كفيت فك حلقه على كبره وصاح جوعان فخالギャل كبر وصاح جوع جعت ومشتهر برد بهم ليل الاصلا جعت ومشتهر قا برد بهم ليل الاصلا حيرهم حيرهم في حيرهم حيرهم في قاره علي علي علي علي علي علي علي علي علي المنتج والموزع الوحيد لهذا الاصدار سيد حاكم الغالبي وعباس الخزاعي حيرهم يختفون النجوم دولا يشفو يختفون النجوم يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يسئلون فقرك ليش مشطور ليش السبب شنوو كان بالله سمع صوت بهوب الكل هم مجدول فك ويصيح استغفر الله سيفك كان عابد يصيح الله واحد سيفك كان عابد يصيح الله واحد خيرهم خيرهم فقارك خيرهم حيرهم فقارك في سرعة فقارك عني عني عني عني علي علي علي علي علي علي علي علي علي غيرهم غيرهم فيا فيا فيا فيا فيا فيا فيا فيا فيا غيرهم غيرهم فيا فيا فيا فيا فيا فيا فيا فيا بيجوا بيجوا والحق ولا شافوا يخطفون الوجوه حق ولا شافوا يخطفون الوجوه حي تفسير الفقرك كان مجهول عكس كل السيوف بحدين كل حد يعني موت شلون مقصود جوابهم على العباس وحسين جوابهم على العباس وحسين تفسير الفقرك كان مجهول عكس كل السيوف بحدين كل حد يعني موتش كان مقصود جاوبهم علي العباس وحسين جاوبهم علي العباس وحسين يا يا يا يا القمر والشمس داله عنوان الرجوله القمر والشمس داله انو عن الرجوله حيرهم حيرهم حيرهم فقرا تقدوني الشاقور يخطف لون الوجوه حيرهم حيرهم الفقارك بسرعة علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي تفسير الفقارك صار معلوم يَفْنَحْلُ الظُلُمِ للعَدْلِ عِنوان والباطل يذبحي قسمه نصٍ إذن مو سيف جان أهو طان ميزان إذن مو سيف جان أهو طان ميزان ميزان العدالة يَفْنَحْلِ الظَّلَالَة ميزان العدالة يَفْنَحْلِ الظَّلَالَة حَيَرْهُم حَيَرْهُم حَيَرْهُمْ فُقَارَك حيّرهم فكران علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي الوجوه الأداء والهندسة الصوتية والتوزيع احمد الطائي للشاهر المبدع عباس الرفيعي تم التسجيل في ستوديوهات النبرة الحسينية للإنتاج الصوتي العنوان العراق كربلاء المقدسة هاتف 078132 38176 إخراج نشوان النصراوي النشر والتوزيع الشبكي حيدر هاجر وعباس البصري وصالح العقالي